وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفوا لتقين الساعة هو البلاو ربي لتقينكم البلاو ربي لتقينكم عار الظير لا يعزب عنه مثال ذرة لا يعزب عنه مثال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفره ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من ذجز أليم ويرى الذين قودوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق والاهدي. ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجلي ينبئكم إذا مزقتم, ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذباً أن به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والظلم البعيد. أَفَلَمْ لَوْوا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ شَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرُّ وَأَوْ مُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبَدٍ مُهِيبٍ لقد آتينا داودا فوليه جبال أووي معه والقية وألنا له الحديد أن يعمل سافرا وقدر في السرد وعمل صالحا إني بما تعملون بصير ولسولينا الرياح دوها شهر ووراحها شهر وألنا له عين الغبر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزق منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقلوب الراسيات اعملوا ال داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابه الارض ما دلهم على موته الا دابه الارض تاكل منساته فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبا في مسكنهم اياكم جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلده طيبه ورب غفور فاعرضوا فارسلنا عليهم سيل العدم وبدلناهم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي اكل خمط جنتين أكل خمط وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفرواها المجازيل الكفور وفعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا, وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم, فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صباب شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريق من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة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 وإلا لمن أذن له حتى إذا فُزِّع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربُّكم قالوا الحق وهو العلي قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ والأرض قل, الله قُلْ اللَّهُ وَإِنَّا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 يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنكم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم اناحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين قال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار بل مكر الليل والنهار اذ أن نكفر بالله إذ أمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في نَذِيرٍ من نذير إلا قال مترفوها, إلا قال مترفوها إنا بما بِمَا به كافرون وقالوا نحن أكثر أَكْثَرُ وأولادا وما نحن بمعذبين إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن اكثر الناس لا يعلمون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 ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكه ثم يقول للملائكه اهاؤلاء اياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك انت ورينا من دونهم بل كانوا بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ولنذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون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 وما بلغوا نعشا وما بينهم فكذبوا رسلي فكذبوا رسولي فكيف كان كثير قل إنما أعرضكم بواحدة أن تقوموا لله مثنا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جن إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من اجر فهو لكم من أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبرئ الباطل وما يعيد قل إن وللت فإنما أذل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترائذ فلا فوت و اخفوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وانا لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتمون كما فعل باشياعهم من قبل انهم كانوا في شك مريب